لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا خصيا فأجاء المخاز إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فانعدها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي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 تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان وقية وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده وصبر لعبادته هل تعلم له سميع ويقول الإنسان إذا مات سوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لا نحش ثُمَّ الشياطين ثم جَهَنَّمَ نحزر ثُمَّ حول ج عن م جسية ثم لا ننز أن من كلشييات أيهم شدوا على الرحمن عيتية ثم لا نحن عا بالذينهم أولا بها صلية وإممنكم إلا والد كان على ربك حتما قضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيهِمَا يَاتُونَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ مَقَامَهُ وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئِيَ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 ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا هلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من هو تشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا